بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أزلنا عليك القرآن لتشقق إلا تذكرة لمن يخشى تزيل من خلق الأرض والسماوات العلام.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 124. وهل أتاك حديث موسى 125. إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا, إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى 126. فلما أتاها نودي يا موسى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 قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنم وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقيها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى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 وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا وندكرك كثيرا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 أنيقض فيه في التابوت، فقد فيه في اليم، فاليلقه اليم بالساحل، فاليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك ما مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدل لكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقرع عينها ولا تحزن، وقَتَلْتَ نَفْسَهُ فنَجِنَّكَ مِنَ الْغَمِّ وفَتَنَّكَ فُتُونَا فانا بث سنين في اهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واستنعتك لنفسي اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه قظا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرِضَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَا لَا تَخَفَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ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 إن في ذلك لا آيات لئن نهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ونقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلا نأتي أنك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت ما كان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 فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوَى قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى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 إنه لك بركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا تعلم أينا أشد عذابا وأبقا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 فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ مَا لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جنات عدل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب له طريقا فأضرب لهم طريقا في البحر يبسل لا تخاف درك لا تخاف درك ولا تخشى فأتبعهم فذعن بجنوده فغشياهم من اليمن ما غشياهم وأضل فذعن قومه وما هدى يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن و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 قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العهد أم أردتم أم أردتم أيحلا عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له فوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضررا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنت به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري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 إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من آباء ما قد سبق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 ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يكون أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبان فَقُلْ يَا نَسِيفُهَا رَبِّنَا اسْفَهَا فَيَدِرُهَا قاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من ادن له الرحمن الا من ادن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وما من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلم ما فلا يخاف ظلم ولا هضم وكذلك انزلناه قرانا عربيا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 ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُوَّوْنِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُنْذِرُهَا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 فَأَصْبِدْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ قُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُو بِهَا وَمِنْ أَنَا إِلَّا يَلِيلٍ فَسَبِّحْ وَأَقْرَأْ فَالْنَّهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى كُلُّ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى